وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديثة ثم أجاب السائل حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فليف حق. وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن خليف قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة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 قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وستد الأمر إلى غير أهله فانتظر السعر هذا هو الباب الثاني من كتاب العلم صحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وقد افتتح هذا الكتاب بقوله باب فضل العلم المتصور بعدما سمعت الأحاديث والآيات في صدر العلم أن تكون فعلت لذلك ورغبت أن تكون إما متعلما على سبيل النجاة أو أن تكون عالما ولكل قسم من هذين القسمين عدة فالمتعلم على سبيل النجاة يسمع ويعمل. أما المتعلم ليعلم فإنه يسمع ليعمل ثم ليعلم فبعد أن علمت فضل العلم والعلماء وأن العلم وأن العلم يتبار الناس في الانتساب إليه وإن لم يكونوا من أهله للمشرف كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه فبعدما علمت فضل العلم والعلماء ومنزلة العلم والعلماء المتصور إن أنت ستقبل فحينئذ عقد الإمام البخاري رحمه الله الباب الثاني على اعتبار أنك تريد أن تنضم إلى كتيبة العلماء فقال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديثة ثم أجاب السائل يعني ذكر البخاري رحمه الله طرفا من أدب طالب العلم إذن الباب الذي ينبغي عليك أن تضع فيه أول قطوة هو باب الأدب العلم بلا أدب وبال على صاحبه لا تدخل العلم إلا من باب الأدب فالنبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس جاء عربي فقطع عليه حديثه فهل هذا أدب؟ يعني هل يجوز لك أن تقطع على الشيخ كلامه لتسأل أم تنتظر؟ ده سؤال لماذا بخاري جل وإنما يعني ذكر هذا كنموذج ليقول إن أول شيء ينبغي أن يتحلى به طالب العلم أن يتعلم الأدب طيب فإذا كان السائل جافيا مثل هذا الأعراضي فهل لك أن تعرض عنه أن تقبل فدلنا بذلك على أن صالب العلم ينبغي أن يتحلى بآداب كما أن الشيخة ينبغي أن يتحلى بآداب وقيل إن إنه لا يصبح للقيادة من لم يتعلم الجندي الجندي يسمع ويطيع فإذا صار قائداً كان قائداً ناجحاً لذلك نقول لطلاب العلم إذا لم تتعلم الأدب في مطلع طلبك للعلم لا يمكن تورثه وأول مجني عليه أنت لأن هذه المثالة ثلاث ودين ثلاث من هذه ثلاث ودين فلذلك سنقف ليس على سبيل الجمع الكامل والحصر إنما سنقف على نتف مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الآداب وما ينبغي أن يتحلى به الشيخ أيضا من الآداب ذكر الفطيل البغدادي عن بعض العلماء أنه قال علم بلا أدب كنار بلا حصف وهذا معناه أن الأدب هو وقود العلم وده معناه أن العلم لا يصل إلا بأدب هذه خلاصة الكلام العلم لا يصل إلا بحشمة يعني مثلا كان فيه طالب من طلاب العلم وكان طالباً نابها لكن كل يوم جمعة في الصباح يجمع الطلبة ويلعبوا كور طب تلعبوا كورة ليه لازم نقوي عضلاتنا وليه ولنا نية صالحة في الموضوع طيب خلاص بيلعبوا كرة وثا أنت عارفهم بيلعبوا كرة ينسوا الالتزام ويقول لهات بيلعب كرة خلفه يضيق المهم هو صح بقى الطالب العلم ده راويه واحد واثنين وثلاثة وسدد إليه الكرة على المرمى ورجع يجي نقول والله يا شيخ انت كذاب يقول والله شيخ انت كذاب ما يشدون طيب لما يقول والله يا شيخ انت كذاب ويقعد على كرث رأسا يا عجلة ولا يعلمه يعني هذا العلم لا يصل أبدا العلم لا يصل إلا بحشمة حشمة دي اللي هي الوقار رصيد الإنسان عند الناس ولا يصل المرء إلى هذه الحشمة إلا بعد أن تثبت قدمه في الخدمة لا يمكن الناس يسودوا ولا يضعونك في الأفئدة إلا إذا ثبت أنك خدوك وإنك أنت إنسان أصيل وهذا لا يعرف إلا بثنين من الخدم إذا الإنسان لابد أن يراعي الإنسان المتعلم الذي يريد أن يعلم له عدة لابد أن يعتني بها وهي الحشمة هي الركوبة التي يركبها في سبيل توصيل العلم تجد أحيانا بعض الناس العوام العمدة وناس مثلا كبارة في بلاد الرياض برغم منه لا متعلم وليس عنده علم شرعي إلا أنه إذا جلس الكل يصدر عن رأيه كل يحتلم ليه؟ إنسان عنده حشمة فالحشمة هي الهيبة هيبة العالم ولذلك ينبغي على العالم أن لا يكثر من الاختلاط بالعوام لازم يكون فيه شيء من الحاجز يأخذ كبير عياذا بالله شيء من الحاجز يعني لا يتبسط مع العوامل وأنا لا أنسى أبدا بالنسيب لا أنسى كان فيه أحد الدعاء المشهورين وكان فيه رجل معين يتمنى وهذا الرجل كنت على علاقة به كان يتمنى أن يمس يد هذا العالم بيده وبعدين مرت الأيام وكان رجل عنده يعني بقالات وحاجات زي كده فالمهم توسل عن طريق احد الناس انه يصل الى هذا العالم في باية العالم في بيته واخذ بقى ايه بضاعة بقى سمنة وسكر ورز ومش عارف بتاع وحبه لك وراح مناسه فلما رأى العالي هذا قال ما هذا ال... النبي قبل الهدية تكسرش خطر خلاص خلاص ما تكسرش خطر جاب كارتونة واثنين وثلاثة واربعة خلاص اول ما نشوفه نسلم عليه وممكن نستسلم له الكلام ده خلاص بدأت مسالة مرة فمرة فمرة, فمرة حتى صار هذا الرجل نبيما هذا العالم في مجالته وهذا العالم كان رجل خفيف الظل صاحب نفرة ومجالته لا تمل منها أبدا اللطيف المعشر فبدأ هذا الرجل يرى شيئا آخر ما كان أتخيله يعني بعض الناس لما بيسأل بعض علمائنا اجتباع شيخ الألبان حاجة الله, الله قال له انت بتضحك تتمثل كده خبيتك برضو بتضحك وأولادك كده ممكن يعني يتكلموا معاك ليه ما رأى الشيخ إلا على الكرسي وعمال يقرر بقى المسائل على المبتدعة راه مقاتلة رآه مقاتلاً ما رآه والد ولا رآه يعني إنسان آآ يعني أخ في الله ما رآه ذلك وذلك سأل سؤال كان سؤال عديد تبتضحك أنا تتواجد كده وتتنطف والكلام ده في بعض الناس تتخيل ان إن العالم اللي هو طول عمره يقاتل ليس عنده وقت أن يتبقى يعني قد بعض الجلوس تصوري من شيخ السامي في مثلا رحمه الله الرجل ده الذي عقد لواء الحرب على كل المبتدع وغزاهم في عقر دارهم وما خرج أبدا مهزوما من غزوة مظلّصا على طول لحمة الله عليه قد تتخيل أن هذا الرجل ليس عنده وقت للضحك أو وقت مثل للمزاح أو وقت إنه هي مثل يجلس مع أصحابه يتفسّك ليه صلاة التي عهدتها من كتابات وللمناظرات التي كان يعقدها للتناظر مع المتذاع وغيره فالقصد ان بعض الناس بتتخيل ان انت حياتك مختلفة فهو بينه وبين هذا العالم استطاع ان يختلق هذا الحاجز وبعدين مرة مرة مرة مرة مرة خلاص بقينا بنطق على ايه بعض عند اي قبل خلاص ابتدى يزول ايه يزول الحاجز الجدار الذي كان ينبغي ان تضع عليه كل يوم لبلة كل للجدار بتاعها في السواطر ينصر من عليه وصلوا لا أبدا يعني كن خدوما ويمشي بوسط الناس لكن بحجمة وصل الأمر في آخر المطاط إن هذا الرجل اللي كان يتمنى أن يزمت يد هذا العالم عقد لواء الحرب على هذا العالم وفضح معيني أشياء مباحة أشياء مباحة يعني ونقل هذه الأشياء كان مشكلة كبيرة فإلقظ أن الإنسان الذي سيبلغ العلم ينبغي أن يكون كامل الحشم كامل الحشم أنه يترفع عن كثير من المباحات ولا شك أن ذلك سيكلفه كثيرا إمام البخاري رحمه الله كان لا يبيع ولا يشتري بنفذ إنما يشتري له آخر ويبيع له آخر ليه لأن البيع والشراء فيه نوع من المتاومات والمجادلات فمثل هذه النسبات المجازات قد تبع من حشم هذا العالم فهو يجعل هناك من يبيع ومن يشتري حتى تبقى أيضا المظالم لا يظلم الرجل صلى الله أن يكون أحسن لسان منه فيأخذ السلعة بأقل أو يأخذ من ربح الباع لآخر فالخط أن أن العلم لا يصل ولا بحمم وتجد يعني هذه هذا النمط الأدب موفور عند علمائنا إمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما ذهب إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في اليمن جلس تحت قدمي فأمره عبد الرزاق أن يرتفع فأجلس بجانبه قال لا لا أجلس إلا تحت قدمي هكذا أمرنا الناس نفعل بعلمائنا وما وضع هذا من قدر الإمام أحمد رحمه الله وفعلها الإمام أحمد تأذباً فتأسينا به بعد ألوف السنين وكذلك فعل الإمام أحمد مع خلف الأحمد لما ذهب ليقرأ عليه أيضاً جلس فحت قدميه حتى في الأقران يعني فيه دواية حكاية لطيفة وهي الصحيحة رواها ابن وبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل مختصرة ولكنها مذكورة بكامية في كتاب لون الحديث للحاكم والشعب الإيماني البيهقي وكتاب الإرشاد للخليلي وكتاب فضل التهليل ابن البناء وتاريخ دمشق ابن عتكر وتاريخ بغداد هذه الفصة وهي فصة عجيبة وأيضا صحيحة بيحكيها محمد بن مسلم بن وارا الرازي قال لأبي حاتم الرازي هلما بنا ندخل على أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم نلقنه وكان أبو زرعة في السوق السوق يعني في النزع نزع الأخير فقال له إن من حقوق الصحبة أن نحن نكون معه إلى آخر يوم في الدنيا لكن لحظة ونكون أوفياء نحن نلقن الشهادة يسرد أن يخرج أخوك من الدنيا على الإيمان فقال ابو حاتم اني لأستحي ان القن ابا زرعة مثل ابي زرعة الراس الذي اثنى حياته في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان رجلا عاملا بعلمه مثل هذا انا استحي ان القنه قال لي طيب تعالى احاول نعمل أي حاجة ندعي أن نحن سنتذاكر حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما كنا نتذاكر في الدنيا أنت تقول إسناد ونقول إسناد فيقوم هو لما إيه يذكر ويسمع الكلام ده هو ينطق إذا كان ناتل قال له طيب فذهب فدخل عليه فقال محمد بن مسلم بن حدثنا أبو عاصم النبي بحاكب مخل الشيبان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وسكت ارتج عليه ونسي الإثنان من هيبة أبي زرع اين يهابون واللي ودو الأقرار اللي ماذا تعرف أبو حاتم أبو زرع كانوا أولاد كان ومحمد بن مسلم بن وارا أعلى منه في الطبقة والإثنان كما سيظهر حتى من هذا الحديث إن محمد بن مسلم قال حدثنا أبو عاصم النبي حدثنا عبد الحميد بن جعف رسيكة ارتج عليها فقال ابو حاتم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبيل ابو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعف فر فر فر وقف وكمان اصنعوش كمان ارتج عليها فابو زرعة قال يعني ايه اقيموني او مو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء ما قال دخل الجنة ما قال دخل الجنة وفي في رواية أخرى أنه قال لا إله إلا الله ودخل الجنة ودخل الجنة وماه فانظر حتى هذا عبير الأدب عبير الأدب معنوم أقران وانت عارف الملاحاة بين الأقران مسألة واردة من الحسد والغفلة اللي بتكون بين الأقران مسألة واردة لكن هؤلاء لما طلبوا العلم طلبوه من باب الأدب لا بالعدل. يدفي أن تشتغل بعيبك. ونرى أن هذه الدروس مهمة ليه لإن مضى على الطلبة زمان اشتغل بعضهم بالكلام على بعض بدعوة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وغير الكلام المبتديع أو الشعر في الكلام ذا. وهذه مزلة أقدام. هذه مزلة أقدام. لا تحملنا. كلمة لأخيك على الشر وأنت تجد لها الخير محملا كان حسن بصر يقول إذا بلغت عن أخيك ما تكره فقل له عذر فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا يعني أنت لم تجده مطلوب أنك أنت تستغفر نفسك مطلوب وأنك أنت تكون تتمتع بقدر من الثغاب لا أقول الغباء فإن العلم لا يصبح لغبي العلم لا يصبح لغبي لا يتعلم غبي ولا عصبي لا يستفيدان ولا يتعلمان لكن ينبغي أن تتمتع بقدر كبير من الثغاب قيل لأعرابي من العاقل قال الفطن المتغافل نعديها بمزاج فاهمها وبعدين يأكي ما تحرقهاش عليه انتا شايفه بلفه عايز يهرب تحل طريقه تحل فكر قبلش عليه ليه لان هذا من الخلق هذا من الخلق قيل لاعربيين من العاقل قال الفاطن المتغافل ايه بقى تتغابا تعارف ان هذا الانسان فعل فعلا ويريد أن يخرج من تخصك بعذ لو لم تكن صاحب حشمة ما خرج من تخصك ولي عادي حسن نفسه أمامك لأنه ما زال يحترف ما زلت كبير القدر عنده فلا تضع قدرك لأ أنت لا تضع قدرك طالما الله هو حريص على أنه يوالي ثوأته عنك خلاص تفتح له طريق افتح له طريق والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا دام وما نذع من شيء إلا سانة قال هذا الكلام نحو هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها لما كان بالغضر بن جمل قال يا عائشة عليك بالرفق حتى مع الدواب وأنا أولك عن مثل لا تخالي أنك عايز تدوء مصنر في الحيطة دي واخذلك وانت رجل عافية وعضلات قوية وضربت المسمار برضا واحدة حطايا الراس وان كي لكن لو عادت بقى ايه واحدة واحدة كده واخذلك هيجي معاك ناس كثيرون مثل هذا المثمار ما جيش الا بالداء فبالك ما يمشيش بالزوء ابدا فقال انت برضو ايه بالطمق فانت كن حليمة وكون وفيقة ينبغي ان يتمتع الضاعية بهذا الحلم جلست جهة جهة, جهة محاسبة。انت إنتاجت أصوات وبرضو أيضا بين كل إخوان الذين يتعلمون ليعلموا لا أقصد طبعا لفن الدعاء لأنهم أفضل مني ولا أنصحهم ولا أعرفهم هم يعرفون ذلك لكن إخواني الذين يريدون أن يترقون في العلم عليك بهذا الرف هذا الرفع عليك به طفل إياك وأنت تطلب العلم أن تفكر أن تكون إداريا الإداري مكروه طول عمر وهو محفظ فيما يفعل لكنه مكروه الإداري لو تعامل في الإدارة باسلوب الدعاء أفتد الإدارة ليه الإدارة تحتاج إلى حزن تحتاج إلى حذر. كل واحد جاي للإدارة، والله يسهل المثل فلانين. وفوت من المكان فلان. وأنا جايب لك فلان دا وظف. لو إنه قبل كل شفاعة تصل إليه ضاعت الإدارة. ليش تحتاج إلى حذر؟ إنما الداعية بيستخدم المرهم. ما ما تفتح له الإدارة. أي إنسان يدخل في الإدارة لا بد أن يلويه. وعندكم عبرة بالأيام شوفوا أي داعية دخل في الإدارة يخسر على طول يخسر دعويته أنت محتاج بتخطر على طول أخوف فارس، رجل أخوف كان أخوف وسامح أخوف وهذلت لكن أنا لسه الآن مهما بقفت عذري له لا أخرج من ملامه أبدا أنت لابد أن تكون داعية صرفا يعني لا تشتغل بالإدارة إنما تكون داعية. باب الأذى أوسع الأبواب، أوسع الأبواب التي يلج منها طالب العلم. أنت كطالب علم لا بد يكون فيه أذى. أول الأذى التي ينبغي أن تخلق الإنسان بها هو أن يحسن نيته في طلب العلم. إخلاص. لكن لا تتعلم لتكون قليل. او ليشارة اليك لكن في مسألة واقعية وهي عقبة بتصرف كثير من الطلبة من الطلبة في بدء الطريق تصرفهم عن العلم وهو انه فعلا بيتمنى ان يكون مشهورا وتمنى ان يكون معروفا فبعض الذين يدركهم الورع ينصرفون تماما عن طريق التعلم خشية الرياء. انا بقول له لا اصبر قليلا واثبت قال ابن جريد عبد الملك ابن عبد العزيز وهو من أوائل من صنف الكتب من طبق الكتب الإمام مالك رحمه الله قال طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له لماذا لانعقد النية من أصعب ما يواده الإنسان أن يعقد نيته مسألة عثير ف في مبدأ أمره هو طالب صغير ليس عنده علم يعجز عن استحضار النية لقلة علمه فلا يزال يواطن في الطالب ويواطن فكلما تعلم شيئا من العلم استفاد منه فيحسن عقد النية في آخر الأمر لكن هو لما ينطرق الأول طيب ليس عنده علم حتى يجرد النية به فإنت يصبر على نفسك ولا تستهل نفسك من اول الامر لكن اصبر على نفسك من ازمن طرق الباب ولدك اقول انت بتخبط انت تحدث خلل لداخل البيت خلّي خلينا نفترض ان البيت اما ان يكون في داخله انسان او ليس في داخله احد فاذا تصورنا ان في انسان داخل البيت وانت طرقت طرقتين او ثلاث او اربعة وكنات وانصرفت لا يفتح لك لكن إذا ظللت تصرف وتد من الضرق سيفتح لك هو العلم كده لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، وهذا من عزة العلم مثل القرآن القرآن لا يبقى في صدر مهمل تتركه عزيز عزيز الجانب يتركك على طول وتفلت منه في ضحوة من النهار ليل لأنه عزيز مش رخيط يا لأ عشا جثته وانت تطرده هو برضو بيجي لا هو عزيز جدا جدا عزيز الجانب اذا لم يجد الترحاب والاستمام والرعاية وانك انت تبقى يعني كلف بس يمشي كذلك العلم علم عزيز ايضا لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله فانت في بدء الطريق لا تستطيع ان تجرد نياتك فانت اصبر على نفسك فكلما تعلمت شيئا من العلم اضفته لعلومك فحسن القصد فكنت في هذا الزمان الذي خلى من العلماء الربانيين الا ما ندر فانت تحمل هم هذه الامة وهمتك تكون على قدر همك الهمة تكون على قدر الهم فكلما عظم همك عظمت همتك فإن تنظر في هذا الزمان الزمان اللي حصل فيه مست مست ولا زاله جديد في هذا المست من الذي يقف ويدفع عن أصول هذا الدين اللي أقول فروع؟ أدكم قرأته ويمكنهم الجمعة الماضي مقالة بتاع الولد الصحف اللي كاتب محجامة فرعاون محجامة فرعاون قصة باقتلعها ان واحد مصري اسمه فلان الكلاني سمع الناس كلها بتقول فرعون كافر كافر فرعون كافر دحنا اجدد الفراعنة لازم اقوم ودفع عن فرعون ده، فعلى طول ام اقدم طلب للمحكمة انه عندي دافع عن فرعون وعندي حيفيات بقى الدفاع والمشاعدين سلامنا وفي الاخر بيدافع بقول ان فرعون مسلم فرعون اللي الناس بتلعنه. ده لا. لا مسلم لأنه قال الكلمة آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بل إسرائيل فلما يقول لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة والرجل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ببل إسرائيل طيب ثم تقول في قوله تعالى آه الآن يعني خلاص الان سب لما عاين قال انا وقد عفيت قبله وكنت من المبتدين قال كنت لكن الراجل ده الان كنت ده الماضي دا. فما علينا لان الانسان الان اذا تاب فان التوبة تجب ما قبلها فكنت من المبتدين اه لكن الان تاب طيب ده كنت دي هو دا ماضيه وختم له به وليس له مستقبل لأنه رخده صلا يعني إذا لما مثلا تقرأ وكان الله غفور رحيم إذا كان كان غفور رحيم طيب وأنا ربكم الأعلى لما يفرعون الجماعة دول مش فاهمين معنى كلمة رب الرب الراعي والمهتم طيب فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وما الدافئ يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة في وقت النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وبعدين ادخلوا آل فرعون أشد العذاب بقراءة وهذا وقت ادخلوا اهل فرعونة اشدنا العذاب طيب دي تتأول ازاي ده يريد ان يثبت ان احنا قراعي واننا لا ننتمي الى الاسلام انما ننتمي الى الفرعونية ويجتهد دي وغضة فطحة كاملة تعرف الفطحة الكاملة لما واحد يحب اعلان عن بضاع في جريدة بتجيلة الاهرام يدفع 300.000 في الفطحة دي يعني فيه خسارة 300.000 لينشر مثل هذا الكفر وقد أهدر الله عز وجل كل اعتبار لفرعون في, في القرآن هذه المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة أن فرعون من الكافرين فلما يصل الجرأة برجل يأتي على هذا العمود اللي شايل البناء وعايز يهزه بعنب ولا يوجد من يحاكمه ولا من يراجعه في العسل أخذ أجر على هذا الكفر الذي نشره ويذهب إلى بيته آمنا ولا يوجد لدنا تحاوره ولا يوجد حتى الأزهر ما كان ينبغي كان المفروض اليوم التالي مباشرة ينزل على كل كلام لو غاب الأزهر أسبوع لا يرد لكان مخطئ أسبوع لا يرد حتى الآن ما في رد في الجرايد عن مثل هذا الكفر وهذا تكذيب لرب العالمين الواحد يقول ان فرعون مسلم. هذا تكذيب طريح لرب العالمين وقد انتلع القرآن بتكذيب فرعون. الناس جربوا ان يكتبوا الكفر ولا يحسبوا فاظرى ذلك غيرهم ان يستثلت لك الدرب لان هذا الانوض سبقه عنه وكن آخر. ليس له من اسمه نصير توفيق الحكيم حيث لا توفيق ولا حكم رجل ده عمل رواية اسمه الشهيد الشهيد بيقول ان ابليت مظلوم وان ربنا سبحانه وتعالى لم يعطه الكرطة ليه دفع النفس اول ما قال له انا خير منه قال له اخر جرد انك رجيل طب تجينه كرطة خليه دفع النفسه ثم يقول على ان كان ابليت انه بيخاطب رب العالمين يقول يا رب انا الذي وحدتك والملائكة اتركه. ليه? قال لك لانني رفضت ان اسجد الا لك. وهم سجدوا لبشر والسجدوا للبشر. الكوفر. ده انا لا استبعد يا اخوانا لا استبع ان يخرج اخر انوك يقول ان رب العالمين مشرك. انت عارف ليه? لان حيقول لك ان ربنا اقسم بالشمس وضحاه والسين والزيتون ولا يجوز الحرب الا بالله. يا اخي لا تستغرب. لا تستغرب لسهذا الصف لا تستغربه ما كان يخطر على بال إنسان أن يخرج واحد يقول إبليس مظلوم أن رب العالمين لم يعطيه فرصة ليدافع عن النفس والله ما كان يخطر على البال على الإطلاق أن يصل هذا الكفر المجرد إلى هذا الحد وتنفى الرواية هو يعدين يصغها في أسلوب هزلي عشان يحط على علماء الشريعة إن إبليس أراد أن يتوب طب يا أولادي الحلال ذي اللون ما للذي يقبل ثوباتي قال لك عليك بأكبر رأس شيخ الأزهر وشيخ الأزهر بأكبر رأس شيخ الإسلام في البلد فقل له أنا أريد أن أتوب فجاء إبليس لشيخ الأزهر قال له القرآن كله ملآن بأن الإنسان إذا أراد أن يتوب هو الذي يقبل الثوبات عن عباده وأعفو عن السيئات كل اعباده الذين اترفوا على انفسهم لا تخطر على اكتشفت اكتشفتنا غفان عايز تسوب فاقبل توتك فهرش شيخ الازهر في لحيته اللي يعني الحجه اللي بدو ابليس غلبه ما اعرفش جيب ايه رج هرش في حيتو لانه المزهه الحجه قال له انت تسوب الويل مالك قال له ده نص القرآن بإلعانة يعني أنا لو قابلت لو قابلت قبلت توباتك بأن حسورت للقرآن لا القرآن هذا أنا, ال... أنا في هذه الأرض أداف عن القرآن شو ممكن عشان إلتا تتوب نضيع نص القرآن قال. قال له أنا عايز أتوب عايز أتوب واحد يقول لك أنا أريد أن أتوب لو واحد من بني آدم أراد أن يتوب تقول له لا أنا أريد أن أتوب وهذا نص القرآن الذي تقرأه والذي تدافع عنه إن أي إنسان يريد أن يتوب لابد أن يجده مخرجا قال حينئذ سكت قليلا وقال المسألة دي أعلى من الاقتصادي أنا كل الاقتصادي ألأ أعلي مجد الأزهر وألم مع الأزهر <تصفيق> إنما دي مسألة عايزة أكبر مني شوية طيب لمن اذهب قال له جبريل يا اخونا رواية مكتوبه وتباع اه ذهب طلع فوق فجري قال له لا ما ده مش مختصا دي لا يقط فيها الرب العالمين. وعليه برب العالمين دابه رب العالمين بابه مفتوح راح لوجد العالمين فلعنه فانازل وهو يصرخ صرختنا شو كفر المجرد تجاوبت لها السماوات والأرض والأشجار والأفلاق والأحجار والرماء والبحار الأنهار أنا شهيد أنا شهيد أنا شهيد يعني أنا مظلوم يعني لما نزل رب العالمين رد قال أنا مظلوم كل الكون تجاوب معاه ان هو مظلوم يفتح يقولنا بيسا هذا الكلام احنا بنعاني من نحنا لا يعلمها الا الله لا يعلمها الا الله انا محتاجين كتيبة من العلماء في كل حي لا اقول في البلد كتيبة من العلماء امر جد وليس بهذا هذا الكفر وهذا الصبح يوميا على صفحات الجرائد. ناهيك عن الرسومات الكريكاتيري اللي بتتهدي بالله ورسوله ولد رسم هنا كالكتير واحد نقله في الجريدة الكويتية اخذ ست شهرتين. والولد هنا بيرتع. حتى الان. ولا يهم. ويوقف. اه مدرس وتلميذ. مدرس جنسة التلميذ. لماذا اخرج الله ادم من الجنة? قال لنه ندفعش الايجاب. ينفع هذا الكلام، واحد تاني رسم جهنم الحمرة ونزل صراك واحد معامر واحد وهو في ركب. واخد وعلى وشه ابتسامه كده وما بتفتح تا كوسه اهو يا فندم هذا فتح يومي موجود يبقى طلبه العلم لا ينبغي لهم ان يلعبوا لما يعدوا يرد على بعض ويهجروا بعض ويقتالوا ارحم بعض لن يتعلموا على النطاق تحت مظلت الأمر بالمعروف عن المنكر، وتحت مظلت لابد من تبيين المبتدع والكلام ذا. فكل بيد لا التهين ولا أقلل من هذا الدور، لكن بيحصل نوع من التلبين، نوع من التلبين. لابد أن ندرس دراسة واعية مسائل الاختلاف، ونعرف الاختلاف الذي يسوق فيه التفرق، والاختلاف اللي هو اختلاف التضارع. ونعرف اختلاف التنوع الذي يمكن أن يتعوني الخلاف معه وأن تكون أخي برغم هذا الخلاف ذكر الزهبي في سير علام النبلاء في ترجمة الشافعي رحمه الله أنه اختصم في مسألة ما مع تلميذ له وهو يونس ابن عبد الأعلى وتفرقت قال فجاء يونس يعني يقول فجاء الشافعي فطرط بابي ثم أخذ بيدي فقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم في مسألة قال الذهبي ما أكمل عقل هذا الإمام فلا زال النظراء يختلفون لا زال النظراء يختلفون ولا زال الأول اصطحاب يختلفون لكن ما تفرقوا هناك فرق ليه كانوا يعلمون اختلاف الثالث والاختلاف الذي لا يكون وهذا لا يكون إلا إذا درسنا الآداء آداء طالب العلم ارحم أخيك واعلم أن العلم يورث مثل المال وإن النسان إذا تأدب وتعلم فإن علمه يصل أكثر من النسان غير مؤذب آآ ذكر أبو بكر العربي في كتاب أحكام القرآن كتاب ممتع ذكر حكاية عن شيخه محمد بن القاسم العثمان قال دخلت مرة الفستار نصر يعني لأحضر مجلس أب الفضل الجوهري فسمعته يقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر وآلى قال وإن المجلس فتبعته وهو طبعا غريب قال وعلي شارة الغربة تعالي شارة الغربة سيكون متبهدد لجهاد استغرب الصحابة سمت جبريل عليه السلام حديث الإسلام والإيمان والإحكام رجل شديد وبياض الثياب شديد وسواد الشعر ولا يعرفه منه أحد ده معنى أنه دوم وكده لست با مردل با شعر والكلام دي با لست خارج من البيت فكيف كيف من البيت ولا نعرفه مفروض تكون عارفين وكيف يقول مسافرا وبهذا النظار فحصل إشكال الغريب يبقى له سمت وشك قال فتبعته حتى إذا خف المجلس قال أراك غريبا قلت نعم قال لك حاجة قلت نعم قال افرجوا له فاختلى به فقال له محمد بن قاسم حضرت مجلسك متبركا بك تعلم يا حضرت مجلسك متبركا بك فسمعتك تقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدفت وتمعتك تقول وآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمعتك تقول وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن لأنhedه مكر من القول وذوق ما كان ليقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينيذ قال تضمني إليه وقبل رأحيه وقال أنا تائب من هذا القول جزاك الله خيرا خلاص. لا يمكن يفعل هذا الا عالم مؤذب تمرت على الادب وهو طالب فيورث الادب وهو شيء قال فلما كان من الغد بكرت الى المسجد فاذا الجامع غاضبت باهله قال, قال فدخل فلما رآني ابو الفضل الجاهلي قال اهلا بمعلمي قال فتطاولت الأعناق إلي شيخ شيخهم كان شيخهم محترم أو للحد دائما ما شيخ شيخهم يبقى إيه؟ قال فتطاولت الأعناق إلي ورفعوني فتصدب بدني عرقا من الحياء ولم أعرف في أي موضع أنا من الأرض تاه قال فحملوني إليه والفضل العرب قال ابو الفضل الجوهري انا معلمكم وهذا معلمي انني قلت لكم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلق وآل وظاهر وان هذا الشاب جاءني وقال كذا وكذا وانا راجع عن قولي ويتوب منه ليه لأن أنت لما تنتب نفسك إلى النقط غير لما تنتب نبيك إلى النقط مش عشان تلاتي عن نفسك فعن وجه يصنورك في تهني الرسول عليه صلاته السلام لا تعال حديث آه... الذي روى الشيخان في صحيحين مع حديث القوارث أن النبي صعفان لم... كان يقسم غنائم حني فجاء ذو الخويصرة وقال يا محمد اعجل فإنك لم تعرف. ويحك لقد خبت وخسرت ان لم اعبد. هي دي الرواية اللي جماعة من المحققين يصوبون ضبطها هكذا. مش لقد خبت وخسرت لا. خبت وخسرت المعنى فيها واضح. لكن لقد خبت ايها المتكلم وخسرت ان لم اعبد. طب ايه اللي يضر؟ قال شكل السامي بن تيميح. لأن من ظن في نبيه أنه لا يعدل كفر إساءة الظل بالنبي كفر فلقد خبت وخفرت إن ظلمت أنني لا أعدل وأهجور وأنا, وأنا رسول رب العالمين والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقلب صفية ومعتكف فمر رسم بالأنصار فأسرع الخطأ الحديث الذي يتعركونا قال على رسمكم نرجو مواصلة الاتماع على الوجه الثاني من هذا الشريط